رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم صلاةً وتسليماً يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الإخوة الأعزاء يقول مولانا عز من قائل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولي الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم هذا تحذير من المولى سبحانه وتعالى للطائف المؤمنة كي كأمرهم الله سبحانه وتعالى بالإنفاق من قبل أن تأتي ساعة الحقيقة وقبل مجلس ساعة التي تتوقف فيها الأعمال ولو تصدق ولو تعمل ما بقىش ينفع هذا العمل كما قال الله سبحانه وتعالى في صورة أخرى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هذا اليوم من السمات دياله لا بيع فيه لما وقاش البيع والشراء مع الله سبحانه وتعالى لأن احنا في الدنيا كان بيع وشراء مع الله سبحانه وتعالى كما قال المولى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إذا إحنا كان بيع مع الله سبحانه وتعالى كلي كيبيع كي نفسه كلي كيبيع كي ماله ويشري رضا الله سبحانه وتعالى شري الجنة إذا الله سبحانه وتعالى يقول بيعوا وشريه معايا في الجنة قبل ما يجي واحد اليوم لا بيع فيه ولا خله يعني ولا أصدقاء ما ينفعش فيه الصديق ولا القريب إنسان في الدنيا كتصيب مصيبة أو موت أو مرض كيلقى الأحباب والأخي الله والأصدقاء كيساعدوه وكيعونوه وكيوقفوه في جنبه لكن في هذه الساعة ساعة الحقيقة أو الوقوف بين يدي الله كل واحد يقول نفسي نفسي مشات الصحبة ديال الدنيا ومشات التعاون ديال الدنيا وكل واحد يقول نفسي نفسي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أمتي أمتي حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول نفسي نفسي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي واحد اليوم ما ينفعش فيه الصدقة ما ينفعش فيه البيع والشراء وما ينفعش فيه الأصدقاء وما ينفعش فيه الشفيع يشفع إلا بأمر الله سبحانه وتعالى والله تعالى لا يعطيش أمر بالشفاعة إلا الإنسان الطائع أو التائب إلى الله سبحانه وتعالى لأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت قبل ما تجي ساعة الاحتضار ساعة لكي نقاطع في العمل وكيدخل في سكرات الموت فيتمنى هذا الإنسان نقدر عمر دياله في سهو في له كما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر نحن في له نمقلوبين ما فيقينش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس نيام وإذا ماتوا استيقاظوا نحن كنا نعسي نعاس ديال الغفلة الهاكم والتكاثر التكاثر في الأولاد والتكاثر في الأموال بغينا نزيدوا اللي يعدو مليون بغاء مئة مليون اللي يعدو مئة بغاء آلف يعني كنجريه من أجل الدنيا احنا في غفلة الهاكم التكاثر الزيادة في الأولاد وفي الأموال وهذه سنة الله تعالى في الكون يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم يعني ابن آدم لو عنده واد من الدهب لأحب لا أن يكون له واديا يعني جوج, جوج الويدان و له عنده جوج ويدان لأحب لا أن يكون له الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وما يرتاح حتى الجوف دياله أعمر بالتراب في القبر ولهذا يقال ليس على ظهرها مستريح كل شف تعب كل شف له إحنا ديخين دوخنا دو الدوم دوخنا دو السيارات والصداع والداجيل إحنا في غفلة إنسان الصبح وكي يجري حتى الليل كي يدخل الدار القلمي دي أخدامه التلفاز أخدامه والأصوات والكلام ومهاراتكين على سدي المنام كي نصبح بكرك يجري هكذا أيامه تمر مر السحاب وهو لا يشعر هو في غفلة ولهذا يقول المولى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اسمع التعبير القرآني عرش الله تعالى ما يقول لنا ألهاكم التكاثر حتى دخلتم المقابر أو سكنتم المقابر السكنة الحقيقية في الجنة أو في النار ولهذا قال لنا حتى زرتم نحن في زيارة وقالت بشير لقبر ديارك أنت في زيارة قد قدي مدة محددة في القبر ثم تخرج إلى أرض المحشر بيش تبشين الدار ديالك الحقيقية. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمه هذا الدخول في القبر سمه زيارة حتى زرتموا المقابر. لنما زال غادي تنوت وتبشين مكان تالت الحقيقي. المكان الأول هو الدنيا والتاني هو القبر. هناك مسكن تالت إما في الجنة وإما في النار. إذن هي زيارة فقط لا دار قراء. ولهذا يقول مولانا سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كل يحشر من قبره ومن مكانه الذي مات فيه. إذن وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي، يتمنى، فاقمل الغفلة، جسعت الحقيقة، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يا ربي زد لي في العمر ديالي، نصدق بهذا المال ونحسن به. ولئى وخر الله نفسا إذا جاء أجلها. من اللي صبحتي كتعرف وكتشوف ساعة الموت. تشوف الملائكة وتشوف المقام ديالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن الإنسان عند موته قبل ما تخرج الروح دياره لا بد يشوف المقام دياره إما في الجنة أم في النار ونفس المقام ديالك إن قطع العمل. ولهذا أحد الصحابة رضي الله عنهم عند موته. ساعة الاحتضار ودخلوا عنده الصحابة جميعا غيب جاته سكرات الموت هو في غيبوبة ماذا قال من لي فاقم الغيبوبة ديال ديال ديال ديال الموت قال ليته كان جديدا ايه وكان غير كامل اشنو هو الله اعلم غيب المرة التانية سكرات الموت فاقم الغيبوبة ماذا قال ليته كان بعيدا يعني وقال ايه كوكان غير بعي اشنه هو الله أعلم غاب المرة التالتة ثم فاق من سكرات الموت فتأسف وقال ليته كان جديدا ايه كوكان غير جديد اشنه هو الله أعلم فماذا جرى قبض ملك الموت روحه مات صحابه حارو هاد الأمور الثلاثة اللي تأسف عليها قال كو كان غير جديد كو كان غير بعيد كو كان غير كامل ما عرفوش هاد كلمة على شك يدله شوعد النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصحابي الفلاني من اللي بغا يموت حصر على ثلاث كلمات ما عرفنا يا رسول الله فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام قال لهم إن صاحبكم هذا قبل موته رأى أن الملائكة أروه في منامه قصرا في الجنة الملائكة والرواق قصر في الجنة قال لهم لما انهت القصر قالوا لي ودي هذا القصر يكتبونك الله انت سبحانه وتعالى قال لهم على مال درت قالوا لي ودي هذا القصر هذا السبب دياله أنه في يوم من الأيام انت جاي المسجد لقيت واحد ضعيف رجل مسكين جائع مرقى ما يأكل شديتي واحد الخبزة خرجتها من المحاذيرك وقسمتها عن نص أعطيته نص خبزة من الشعير أعطاك الله سبحانه وتعالى قصر في الجنة من لي فقط أسف قال ايه أعطيته غير خبزة كاملة هذه نص خبزة أعطني الله تعالى قصر في الجنة لو أعطيته خبزة كاملة لزادني الله سبحانه وتعالى ما لا أعلم المرة الثانية الملائكة أروه قصراً تاني في الجنة والروه قصر تاني من يغير قال لي ما هذا القصر تاول من قالوا له هذا تاوليالك قال لي ما بجاني هذا القصر قالوا له يودي واحد اليوم من الأيام وكان البرد واشتاء وانت غادي المسجد لقيت واحد الراجل ضعيف تياب دياله ممزقة يعني لحمه معري وما مغطيش حيتي ذلك الجلاب يعني ذلك جي الباب الجلاب القديم الذي عندك حيتيها من لحمك ولبسيها لي عطاك الله تعالى قصر في الجنة ملي فقت فقط قال إيه كون أعطيته غير جلا بجدي دعم الله الله سبحانه وتعالى شو غادي أعطيني في النعيم ديانه غيب المرة التالتة ونره قصر ثالث قالوا لي وهذا ثالث قصر عندك في الجنة باش دركت هذا القصر قالوا لو أدي هذا أعطاه لك الله سبحانه وتعالى لأنك يوم من الأيام غادي المسجد توضيتي بغيتي تدخل المسجد لقيت واحد المقعد يعني واحد معطوب من رجليه هزيته من باب الجمع ودخلت الصف الأول وقعته أعطاك الله قصر في الجنة أشقال إيه يكون شتى غير من بعد يعني يكون شتى من كيلومتة ولا جوله ثلاثة عام الله الله سبحانه وتعالى إش غادي يعطيني هذه حصرة ونادمة أعطاه الله تعالى ثلاث قصور في الجنة ومع ذلك يتحصر ولهذا كلنا يا أحباب نحن في غفلة المؤمن يوم القيامة يلقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تزن الجبال، ولهذا كيتحصر إذن نحن كلنا يوم القيامة في حصرة نتحصر على الأعمال الإنسان يوم القيامة كيتحصر يقول واحد ساعة ضيعته وانا قاعد في القهوة أو ساعة ضيعته وانا كالعب كارتا أو ساعة ضيعته وانا كالعب ضاما كل غير دوزت في التسبيح كن غير كترت من لا إله إلا الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد كيمر على المقبرة ويقول كلمة لا إله إلا الله أشكي يقولوا للأموات والله لو علمت المقدار والأجر ديال لا إله إلا الله ما تسكتش منها إلى يوم لقاء الله سبحانه وتعالى ولكن يا أحباب نحن في الدنيا كنعملوا الأعمال وما كنعرفوش الميزان ديالها عند الله سبحانه وتعالى لكن بعد الموت كان عرفوا الميزان والأجر دي الأعمال ولكن كتب قاطه الأعمال لأنما كتب قش عندها يعني يبقاش مع الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل أحب تلات وحب لثلاث أشد وأبغض ثلاث وبغض لثلاث أشد اسمه يا أحباب الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي كان حب ثلاثة وثلاثة كان من ثلاثة وكان كره ثلاثة وكان بغض ثلاثة وثلاثة كان بغضهم من ثلاثة كان حب ثلاثة وكان حبهم كتر من ثلاثة أولهم وحب الطائعين وحب للشاب الطاعي أشد. سموي أحباد. الله سبحانه وتعالى قال كان حب الناس لكي طاعوني ولكن الشاب لكي طعني. كان حبوك تر من طائعين كلهم علاش يا ربي لأن اللي كيطيعوا الله تعالى لوزوا الشبابية ديالهم وصلوا 40 عام 50 عام 60 عام عاد كيتوبوا الله تعالى الله تعالى كيحبهم ولكن الشاب اللي بقي في فتوة ديال الشباب دياله وبقي خاصوا العاب وخاصوا يضحاك وخاصوا يرتكب مآتيب كيقدي الشبابية دياله في طاعة الله سبحانه وتعالى فلهذا الله تعالى كي يحبه أكثر من سائر الشباب ولهذا كي يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله سبعة الناس كي يظل الله سبحانه وتعالى في الظل ياله يوم كتكون تكون الشمس فوق رؤوس العباد وكي يكون العرق يلجمهم شي كي من قدميه وشي من ركبتيه وشي من نصفه وشي من عنوقه وشي كي عمو العرق كله على قدر ذنوبهم على قدر عرقهم هذه السبعة كيف ظلهم الله سبحانه وتعالى من بينهم الإمام العادي وإثنان تحاب في الله وتفرق عليه جس الناس تحابوا في الله وماتوهم تحابين في الله فهم يوم القيامة على منابر من نور ورجل خلا بنفسه فذكر ربه ففاضت عيناه من خشيه الله واحد الراجل خلى بنفسه لا خرج شيخلا ولا مشي شي بلاصه بوحدو وريح وتذكر الله تعالى وفاضت عينوه بكى من خشيه الله ورجل اخفى يعني تصدق بيمينه حتى لا تعلمها شماله والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الباب إن تبض الصدقات فنعمه هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم إن تعطي الصدقة أمام المال أو الناس والنية لله سبحانه وتعالى فنعمه يتقبلها الله سبحانه وتعالى ولكن إذا عطفيتها وعطيتها سرا وخليتها بينك وبين الله فهو خير وأفضل إذا الرجل تصدق خفية ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل أخر القلب دياله معلق بالمساجد يتحرق مسكين يعني كي يقرر داك الوقت ديال ديال من رد داك الوقت البال فش يكون في الصفوف الأولى تبا من دكت السبعة لكي يضلهم الله سبحانه وتعالى ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال دعتهم رأى جميلة إلى الزين لكنه وقف الشهوة دياله قال لي إني أخاف الله رب العالمين من هذه السبعة كذلك شاب نبت في طاعة الله وهذا هو المقصود عندنا من هذا الحديث شاب نبت في طاعة الله الله سبحانه وتعالى كي يظل لا ظله الشاب لا إله إلا الله شبابنا اليوم الشباب ديالنا اليوم ضائع تقى الشباب يتعطوا المخدرات الشباب يتعطوا, السترنج. يتعطوا الكرة يتعطوا الكرة كل مشكلة وكل محرمة تعطوها الشباب تكلمهم يقولك اودي احنا ما لقيناش من يفهمناه تكلم الاباديالهم يقولك اودي احنا صاختين عليهم كما جا عندي واحد سيد واحد اليوم قال لي اودي ولدي بسخوت معايا قلت لي يصلي يتعطى القماء يشرب مسكيرات انا صاخت عليه. قال لي هذا الكلام فاش فكرني فكرني في عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء راجل قال لي يا أمير مؤمني كان شكيلك ولدي ولدي عاصي معايا يعني كان نقوله نبدري جمس خود عيط عليه أمير مؤمني خاصم عليه وقال لي ما عرفتش بأن الوالدين ديالك يتسالك حقوق عند الله سبحانه وتعالى وبيين لي ووضح لي حقوق الوالدين بعد ما تم أمير المؤمنين الكلام دياله كلمه الدري قال لي يا أمير المؤمنين وش الدري ما كيتسالش حقوق الوالدين وش غير يولده ويتلقوه وفي آخر العمر ديالو سخطو عليه قال لي لا حتى الولاد كيتسال حقوق الأبوين ديوله قال لي ما هما يا أمير المؤمنين قال أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب يعني قبل ما يولده اختار لي الأم دياله تكون امرأة يعني غير فاسدة وتكون امرأة صالحة امرأة ديال التربية امرأة ديال الدار ومن يولده يحسن لي الاسم دياله والحق الثالث يعلموا القرآن الكريم اش قال لي هاد الولد قال لي يا امير مومني ابو اللي قال لك بانني مسخوت معاه ما داشت لي وحدة من هالثلاثة امامي كان مزوج بها مجوسي طلقها المجوسي وخاد هبا وسماني جعرانا وما علمنيش ولو حرف واحد من القرآن ما قرانيش وما علمنيش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلفت في وقال ليه يا رجل جيتي كتشكي لي العيسيان ديل والدك وانت عصيتي قبل ما يعصيك كتشكي لي العقق دياله وانت عقيته قبل ما يعقق اخرج يا رجل تكتيم تريم عصي معا ولدك وعاصي معا ولدك قبل ما ولدك اعصى معاك لأن هذاك الولد يالك سيسولك أمام الله سبحانه وتعالى ويحتج عليك سيقول لي يا ربي أبا شربني لبسني عطاني فلوس ردني راجل خلالي السيارة خلالي الدار ولكن يا ربي ما عمره قال لي يصلي ما عمره علمني القرآن ما عمره علمني الدين ما رباني اشتر بيا حسنة حتى اخرجت فاسد وظلت عن الطريق وانا يا ربي قد ندخل الجهنم سببا كيكون هذاك الولد هو السبب دياله في الدخول إلى النار كأمر الله تعالى كيقول لي جرفي دبك وديه معاك وخباه رجل صالح تقي وخبا كان ما يفرقش الإيمان في الجامع كان يصلي الفجر كان كيحج كان رجم زيان ولكن الوليدات ما رباهم تربية إسلامية فرط فيهم فهما كانوا السبب الدخول دياله إلى النار التربية يا أحباب فاش يكون ولدك شاب صالح يكون من هادو اللي قال علم الله تعالى أحب الطائعين وحبي للشاب بطائع أشد خاص لا بد من تربية لا بد من استقامة احنا الأباء ديالنا يمشوا مع البيع عسرة ومع الفلوس ومع الدنيا وكينسوا البيوت ديالهم وينسوا التربيه ديال الأولاد ديالهم هذا خطأ كبير سيدنا عمر رضي الله عنه قال لاعبه سبعا واضربه سبعا وصاحبه سبعة هالطربية الولد كيت سلك هاد الحقوق لعبوا سبع سنين وضربوا سبع سنين وصاحبو سبع سنين سبع سنين الأولا قال لك لعبوا وسمعوا يا أحباب راه ما كيش فرق بين الدين والعلم أنت سواد مسألة هاد راه الدين وراه العلم ما كيش فرق بيناتهم لأن يلمشين ال الكتب ديال التربية ومشينا الفرنسا ها ومشينا عند فرويد نداري ديال فرويد هذا من العلماء ديال الأوروبا شو كيقول؟ فرويد كيقول لنا بأن عقل الإنسان هذا في نطاق العلمي قد ينقرره مع سيدنا عمر من الخطاب رضي الله عنه فرويد يقول لك بأن العقل ديال الإنسان أو الجمجمة العقلية عندها ثلاثة أطوار عندنا آلة هما كيسميوها الفرنسيين يعني آلة تعطى لنا الله تعالى لكل مولود سبع سنين لو لك تصور يعني كتأخذ الأمور لشفها الدريكل في عقله هناش كيقول سيدنا عمر رضي الله عنه لاعبه السبع ما تأمروش ما كيعرفش الأوامر بغاية يخرج ولدك كيصلي كي من اللي يدير عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين جبت الضربية وصلي قدامه وصوص طربية غادي يشوف كل يوم كتصلي غدا كتصلي غادي يجي حدا كيقول كي الله أكبر وكيصلي وخما كيعرف الصالة هات 7 سنين الأولى دير الأعمال قدامه وكيشوفك يلقى كتاكل كتقول بسم الله واحد النار يقول بسم الله وياكل شاف كتكمي واحد نارغدي يزقارة وكمي شاف كتشرب واحد نارته وغدي يزلكس وبغي يدق ولهذا فهاد السبع سنين الأولى لاعبه يعني لاعبه الأوامير ما تأمروش بغيت أمره بشيء أمر ديرو قدامه هناك يقول فرويد ديال فرنسا بأن هاد السبع سنوات هي السنوات اللي كي بده يدري فيها إذا ما تبينش قدامه إلا صور باش ما ميتبيشين النظري ديالو مغلوطة طيب السبع سنين الثانية يقول سيدنا عمر وضربه سبعا، لماذا يضربه سبعا، لأن فرويد قال لك بأن في النظام التربية في علم أوروبا كيقولوا بأن سبع سنين الثانية يبدأ الدري يفرز بالخبيث والطيب يبدأ العقل دياله يستي هذه المزيانة هذه خيبة هنا يقول سيدنا عمر ربيه نضربه رشده أقصى عليه حتى يكمل 14 سنة ولكن من 14 سنة هنا فرويد النظرية دياله تقول لك من 14 و 21 عام كيبدأ يقليزي يعني كيبدأ ينسخ ذلك شيء اللي يشاف في عسدين اللي قبل منها يعني كي ينسخ ذلك المسائل اللي غادي يمشي عليها طول عمره فإنك يقولك سيدنا عمر وصاحبه سبعا ديروا صاحبك الشريعة الإسلامية ولدك يلوصل 14 سنة حرام عليك باش تضربوا حرام ما تقيسوا ما تضربوا اتأخذوا صاحب ديروا صاحبك الأم دير بنتها صاحبتها زيد أولادي مالك اليوم مقلق اش عندك لان دخل طور الشباب طور الجنس طور الهياجان با بغي يمشي للسليمه با بغي يمشي للكره با بغيت ندير هنا خصك تصاحبوا سيدنا عمر رضي الله عنه كيقول لك صاحبو ديروا صاحب يعني ناقشوا بالعقل لأنه دخل واحد طور ديال الشباب ما مبقاش كتنفع فيه العصا لان تقادوا الكتف العصا كتنفع في سبع سنين حتى 14 عام داكشي علاش الأمر بالصلاه جاب سبع سنين سيدنا صلى الله عليه وسلم قال موروا صبيانكم بالصلاة لسبعون واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع يعني سيدنانبي صلى الله عليه وسلم قال لك الدر لو صل سبعة سنين يدا أخدم معك الجامعة يدا أمر بالصالة فكروا علموا كيف حي في الدار باش يتعود على عليها لعشر ولو عشر سنين لبدا على الصالة. وتخوفوا باش يتعاهد عليه أو يكبر من الشاب الذي نبت في طاعة الله وقال الحكمة الثانية وفرقوا بينهم في المضاجع وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم ادري علي ولادك إلا وصلوا العشر سنين تفرق بيناتهم في المنام يبدوا الدرياتين عصوا في بيت والدرياتين عصوا في بيت ما تشركوا بيت واحد هذه حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لاعبه سبعا وضربه سبعا وصاحبه سبعاً. سبع سنين الثالثة تأخذ صاحبك. نقشوا بالعقل. لأن الشباب لا يؤخذ إلا بالعقل. ولهذا الدين دينا كان دين العقل. لذلك شيء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه كلهم شباب. لأنه ما خادمش بالضرب أو بالقصوى. كما كيدروا ببواتنا ها الدري عنده 16 عام و17 عام وبقي كيدتضرب. لا. هنا نقشوا لأنه في النرج العقلي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينصرني إلا الشباب ولم يخذنني إلا الشياب. شياب خصات. شجني النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينصروني إلا الشباب وماخذوني إلا الشياب. أبو جهل وابو لهب كانوا شراف. وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا بلال رضي الله عنهم أجمعين كانوا كلهم شباب ولهذا كان الصيني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وستوص بالشباب خيرا فإنهم عرق وأفئدة. سيدنا نبي صاصم قال لي أن نوصيكم بالشباب بالخير خذوا وبيديهم غير بشوية وخذوا لهم بالعقل ديالهم رفوا أحد السين ديال طايشان. ها علموهم وردوهم الجد غير باللتي هي أحسن رأى القلوب ديالهم الأفئدة ديالهم هشيشة تغير ديال يرجعوا تضربوا عركة ديالهم طريق الفساد رشدوا وتكلم معاه بشوية وبالعقل يرجع لأنهم يتعاملون بأسلوك العقل ولهذا الأباء كيف تعملوا الآن ضرب والقسوة خرجوا على الشباب في المجتمع. يقول بوتنا بقين عاقلين على الأهد القديم بوتنا بقين عاقلين على أيامة الزمان أيامات اللي كانت الحكمة وكانت الحشمة وكانوا يضربوه كذا وكذا نحن نعرف عصر خر. ها عصر العقل وعصر التكنولوجيا وعصر التفاهم لهذا العصر ما كانت تدفعش حتى في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا وصل الولد ولل بنت 14 سنة ما باقيش يتضرب وإنما خاطبه بالعقل شوف النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعا الصحابة رضي الله عنهم كيدخل واحد الشاب قال يا رسول الله اذلي بالزينة يا رسول الله عطيني رخصة باش نزني سيد هاج شاب هاج ومع الفتان قال يا رسول الله بغيت نزني وخفت من الله تعالى عطيني رخصة أنا شاب وما عندي استطاع باش نجوج يا رسول الله عطيني رخصة باش نولي نزني نضوا الناس وما للعقول بحال ببوتنا احنا وجدادنا اش قالوا قالوا يا رسول الله دعنا نقتله هذا اللي دخلوا كيطلب رخصه ديال محرم الله يا رسول الله خلينا نوضوا نضربوا بالسيف نقطعوا ليه راسه نقتلوه لكن سيدنا ابي قال عليه الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال بينوا بينوا. هذا شاب والشباب معذور تعالوا دخل دخل قال لي ديالك قال يا رسول الله عطيني رخصه للزينة. شوف الحكمة. كتنبع من فم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ولد يا شاب اترضاه لامك تبغي امك تشوفها مع شي حد في الزينه قال لا يا رسول الله اترضاه لاختك تبغي اختك تشوفها مع حد في الزينة قال لا يا رسول الله اترضاه لعمتك قال لا يا رسول الله اترضاه لخالتك قال لا يا رسول الله قال فكيف ترضاه للنساء المؤمنين إلا ماكتشك ترضى تشوف أمك اختك مع شي حد كيفاش أنت ترضى تأخذ الأم ديال واحد السيد خور ولا لأختوت بشي معها كي نفسك كي نفس الغير هو يسكت اقتنع بالعقل أشي قال قال ادعو الله لي يا رسول الله يا رسول الله وادعي لي الله تعالى رانا تفتند أشي قالي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر دنبه يا ربي طهر القلب ديالو من جيت العيالات وطهر الفرج ديالو واغفر الدنب ديالو أش قال لك هذا الشيء؟ قال لك خرجت من عند نبي صلى الله عليه وسلم ومع مر قلبي تحرك جيت النساء احترزقني الله تعالى بزوجة صالحة لا إله إلا الله الشباب الشباب والنبي صلى الله عليه وسلم مر بطور الشباب لكنه كان شابا نظيفا سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كان شاب لكنه كان سيد الشباب واحد اليوم ك النبي صلى الله عليه وسلم من طور الشباب. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لك حسبت الشيبات اللي فجاه النبي صلى الله عليه وسلم. القيد أربع عشر شيبة شاب. قال لي شيبتي يا رسول الله يا رسول الله شيبتي. أشجالي النبي صل الله عليه وسلم. قال لي يا أبا بكر لقد شيبتني هود وأخواته. قال لي شيبتني صرت هود وأخواته. من صورة الزلزالة وصورة القارعة وصورة التكوير إلى غيرها قال يا رسول الله اشن اللي شيبك في صورة هود؟ قال اللي شيبني فيها يا قول الله تعالى فاستقم كما أمرت استقم كما أمرناك إياك تزيغ عن الطريق شيبات هذه الآية لا إله إلا الله إحنا قد قررات الشاب كتقول لي مالك يقول لك شيبني الزمان كان يقول لك شيبوني الولاد كان يقول لك الوقت كيشيب يشيب والزمان كي يشيب. أي فعلا كيقولوا لي أنهم كيعبدوا الزمن من دون الله ولا كيعبدوا الفلوس من دون الله ولا كيعبدوا الولاد من دون الله هاي زنهم الدنيا واللي هاي الدنيا، دنيا واللي هاي زنهم الدين كي يشيبهم الدين الشباب قال الله سبحانه وتعالى أحب الطائعين وحبي لشاب الطائع اشد كنحب الناس لكي يطيعني لكن شاب لكي يطيعني كنحبوا كتر من سائر الطائعين هذه الاولى الثانية أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد كنحب الناس اللي كيتواضعوا من تواضع لله رفعه كنحب الناس متواضعي مهما بلغ من الدنيا يقعد مع الشيخ الكبير ومع المرأة العجوز ويبرك مع الصغير ويبرك مع الكبير يعني لا يتكبر وحبي للغني المتواضع أشد واللي لابس عليه متواضع كان حبهم أكثر من سائل متواضعين. علاش لأن دكتور كيت وادع الله تعالى عدد تلك كل الفقراء ما في ما عندهمش. لكن الإنسان اللي عد الدنيا باش يتكبر ومع ذلك يتواضع كان حبهم أكثر من سائل متواضعين. وسيدنا النبي صلى الله وسلم ذات يوم جلس كي وعده الصحابة رضي الله عنهم كيدخل أحد الأغنياء واحد من الناس اللي لا لبس عليهم خل الجامع لقى محرقة عامرة لقى واحد الليسة واحده واحد المسكين افقى رجل كان في المدينة جاء بغى يقلس احده اجدار اجمع رجليه وريح هو مربعه مجموعه وجمع التياب دياله وحاول باش كتفه بيمش الكتف ديال هذاك الفقير، شافوا النبي صاصله ما اللي يكمن بصاصل محاديث دياله قال يا رجل تعال عيط على هادك ليه مفحاله شو هادك ليه بس عليه عيت على ذلك اللي لابس عليه قال لي أجاز في يا رجل ما لك من اللي ريحتي جمعتي حويجك وحاولتي باش كتفك والتياب ديالك ما تمشي تياب الفاقير واش خفتي لا تمسي تياب ديالك تياب دياله وتعاديه من ذاك الغينة اللي عندك ولاخفتي لحويجي يمسو حويجك ويعادك من ذاك الفقر اللي فيه قال الغني يا رسول الله خطيت نطلب الله تعالى يسامحني وجازاه الخطأ اللي درت يا رسول الله أنا كنت صدق بالنص ديال دك شيء اللي عندي لهذا الفقير فدار النبي صلّى الله عليه وسلم الرجل الفقير قال له أتقبل نصف مال هذا الغني؟ تأخذ نص ديال فلوسه؟ قال لي لا يا رسول الله ما عندي من در بالنص ديال المال ديال وكنا إحنا نقول يا رب بسم الله ها قاعدوا كل الناس قال النبي صلّى الله عليه وسلم علاش؟ قال لي يا رسول الله خفتنا نقبل نص ديال المال ديال واللي غني بحاله. ونتكبر على خلق الله بحاله وما يدخلش للجنة اللي في القلب ديالهم يتقال درا من كبر وأنا يا رسول الله ما بغيت من الدنيا إلا الجنة الفلوس اللي غادي يدفعوني الكبر ونتحرم الجنة معدي منذير بهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ناس صادقين الناس ما بغوش من الدنيا إلا كما قالهم بصاص لم ليكن حظ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب إنسان عاقل الكيس من دان نفسه وعامله لما بعد الموت احقر النفس ديالو النفس باغت تركبه وباغا تأكله وباغا تشربه وباغا تلاحقها يقولها سير يا النفس ضحكي على غيري أنا هادشي ما عدي ما به انا جيت للدنيا المهمة واحدة هو انني نخرج والله تعالى راضي عني ونفوز بالجنة دانا نفسه دار النفس ديالو وتحت الصبات وما تبعش الشهوات ديالها وعامله لما بعد الموت هاد الناس لا ما كانوش كيرغبوا في المادة ما كانوش باغي الدنيا ها كانوا باغي القليل من العيش ويلقاو الله سبحانه وتعالى شوف الأمر الغريب، قال الله سبحانه وتعالى وأحب الكرماء وحب للفقير الكريم أشد، كان يحب الناس الكرماء هذي التالية والفقير الكريم كنحبه يحب من سائر الكرماء إلاش لأن هذا الإنسان اللي كيكرم كيكون كريم كيكون عنده من نش، عنده المال هو السعى الله تعالى كيكون كريم الله تعالى كيحبه. لكن الإنس الفقير وما عندوش وكي يحويج وكي يكرم هذا كي يحب الله سبحانه وتعالى أكثر من سائر الكرماء لا إله إلا الله ولهذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكابر الكرماء فحد اليوم جار جلو دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني ضيفك الليلة قال يا رسول الله أنا الضيف ديارك الليلة النبي صاصلم ضال على عيالاته 11 مرأة ما لقاش عنده 11 ليلة شوف هذا الباراكة النبي صاصلم واخذ 11 مرأة وما كيش 11 ليلة باراكة اللي ما كانش اليوم وما كيناش اليوم عنده غير مرأة ويقول لك عندي بروسي في الضاء لأنه لماذا هذه المرأة ما تترعيش ليه. ما ماكين غاي جيب جيب آراء آراء ها مع واحد قال المرأة قال انتي كونها بركع لي جيب جيب جيب مع مرأة قلت لي هاك قلت لي وخا خلاته تصبح فاقه يتقول لي هاك هدبوطة ديها عن مرأة صبح الزواج من اكبر المصائب في هذه الدنيا علاش الغلاء والكراء والمواصلات والزواج من مصائب الدنيا اليوم سأل الله العافية وحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد قال يا رسول الله أنا ضيفك كليلة النبي صلّى الله ما الجشم ما يأكله كل ضيف ضيف رسول الله صلّى الله عليه وسلم هذا ضيفي أنا رسول الله مش كل غادي ضيفه ناد واحد الصحابي قال لي أنا يا رسول الله ده يديم أكل ده الصحابي رضي الله عنه دخلوا الدار دياله قال لهم ركين شيء شقت لي كينة شلو لي دات ما غت عشوش أشغل الزوج هديه شوف النساء الصالحات قال لها الدراري نوميهم نعسيهم نعسوا بالعشاء قال له هاد العشاء لا يقدها الضيف قال ليش غادي نديره قال لها ادي هو العشاء في تبصيل وإحنا جيبيننا تبصيل خاوي وقلي من الضو باش يشوفنا في الخيال بأننا كنا ناكلوه وما ياكلوه ولو تبصيل غير خاوي باش يتعشاه هو باش الدراري جيعاني جابوا العشاء حطول الضيف وبعده منه هو في الجهة أخرى ونقصوا الضوء وبدأ كيضحكوا أمرته كي يأكلوا بحالة كي وما مساكل ما كي يأكلوا والو باتوا بالعشاء باتوا الضيف شبعان ملي ليقدر الفجر فيقوم شون الجامعة ديان بيصاصلهم شافوا النبي بيصاصلهم بدأ كيضحك قال يا رسول الله اشضحكك قال الله تعالى اضحك من هذا الصانع اللي درتين تمرت فادليلا والله تعالى نزل فيكم قرآن كي يقول فيه الله تعالى ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون لا إله إلا الله نصبح القرآن كي ينزل في حقهم فش قال لهم الله تعالى ويوترون على أنفسهم إيطار والإيطار درجة عالية من قدروا عليها إحنا ما يقدر عليها إلا واحد في المليون الإيطار هو أن عندك واحد تريكو لابسه ولي كدك سابنتا واشتكت صب والبرد وجسترقيت واحد ما عنده شو حيته ولبسته يعني الحاجة في أمس حاجة لها شي حاجة عندك واقف عليها وكتهزة وكدعطيه لأخوك المسلم هذاك هو الإيطار ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم خصصة هم مخصوصين وكيعطيه ومن يوقش شحة نفسه الوقاية واللي يعطى الله تعالى الوقاية من نفس اللي كدك جماعة وخزن هذو كما المفلحون عند الله تعالى يوم القيامة فاز بهذه الآية قد تقرأ عليه وعلى الزوجة دياله إلى يوم القيامة ناس حقت لهم الجنة كانوا كورة اللي عنده كان يحطوه ويعطيه جاتوا الدنيا يعطيه في السبيل لو ما عنده ما في البنوك ويخزنها لا ولهذا رجل جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشك إليك كثرة مال قال يا رسول الله كثرة علي الدنيا وكثرة علي الفلوس دين يا مخرج يا رسول الله خفتت الفلوس يبعدوني على الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى قال لي نبيسا أسلم قال لي سير ولي تاكل وقف والله تعالى قد يضيع رزق ديالك مش كي يبقى كي ياكل هو كي ياكل وقف جاي يحسب المال قال لي المال قد يزيد رجع عنده قال يا رسول الله قلت لك طلب الله تعالى يضيع المال ديالي قلت ليه كل واقف قلت وادو الله تعالى في الرزق ديالي قاليه النبي صافي ملي كتاكل واقف فاش قال لي رسول الله كان واقف و كناكل ومني كيبداو يتحوا الفراتت كنلقا لهم بيديه من التحت كنجمعهم كلهم تحت يديا و كنردهم دا النبي صافي كيضحك قال لي قلت كل واقف باش تضيع ديال الله وطيح وتطيح وتطيح الفرتيت في الارض وتدوز عليه وتضيع النعمه وتضيع الله تعالى المال ديالك لكن تحافت عن نعمة الله تعالى الله تعالى حافظ لك على الرزق ديالك لا إله إلا الله معاشر الإخوة الأعزاء نقف عند هذا القدر إلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حديث مقبل وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين